50 languages. طقشره شيره 63 63 سفاش انا عندي هوايه انا عندي هوايه تنس سيش العب تنس انا العب تنس يوجد ملعب تنس اين يوجد ملعب تنس وزقورم وفشاعة هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ فوتبول سيش اه. أنا ألعب كرة القدم انا ألعب كرة القدم فوتبول يشعبر تدش أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ سأموز ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني سأي سلاقي موز قدمي ويدي تؤلماني أيضاً قدمي ويدي تؤلماني أيضاً فراتشر تدشئ أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ س ماشينا سي عندي سيارة عندي سيارة س ماتاتسيكوي سي عندي أيضا موتورسايكل عندي أيضا موتورسايكل ماشينا موتورسايكل تدي شي يوجد موقف سيارات اين يوجد موقف سيارات س سويتر سي عندي سويتر عندي بول اوفر عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز زرغجخه ماشينر تدش اين الغساله اين الغساله <تصفيق> معي صحن طبق معي صحن. <تصفيق> شج جج رشي جمش سيخ معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه شي غمره شبجمري تدي شيخ الملح والفلفل اين الملح والفلفل